قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَم شَرّ غاسِقٍ إَا وَقَدَ وَم شَر النفافاتِ في العُقدَد وَمِن شَررٍ النفثاتِ في العُقَدَ وَم شَرٍ النفثاتِ في الععوقَدَ وَم شَر حاسِدٍ إَا حَسَدَ وَمِ شَر حاسِدٍ إ حَسَدَ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ الناس النَّاسِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ قُلْ برب الناس, ملك النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ شَررِل الْوسْواسِخَّاس الذي وَسسُ فيِي صُدُور النَّاس الذي يسسُ فيِي صُدور النَّاس الذي وَسوسُ في صُدُور النَّاسِ مِنَ الجَِّةِ وََّاس مِنَجَّةِ وَ النَّاس من من الجنة والناس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد وَمنِنْ شَر النفثاتِ في الععقَد وَمنِ شَر النفثاتِ في الععقَدَ وَمنِ شَرّ حاسِدٍ إذا حَسَدَ وَمِنْ شَرّ حاسِدٍ إ حَسَدَ وَمِن شَرّ حاسِدٍ إذا حَسَدَ وَمنِنْ شَرّ حاسِدٍ إ حَسَدَ. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس من الجن والناس من الجن والناس من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 قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مِنْ شَرِّ مَا, من شر ما, من, شر ما, من, شر ما مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَم شَرّ غاسِق إَا وَقدَ وَم شَر النفافاتِ في العُقَد وَمنِن شَرر النفثاتِ في العقَدَ وَم شَرٍ النفثاتِ في الععقَد وَم شَر حاسِدٍ إ حَسَدَ وَمِ شَر حاسِدٍ إ حَسَدَ وَمِ شَرّ حاسِدٍ إ حَسَدَ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ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 قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ قُلْ أَعُوذُ مِنْ شَرِّ مَا مِنْ شَرِّ مَا, من شر ما, من, شر ما مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ في الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حسد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 مِن شَرِّل الْوسْواسِ الْخَّاس الذي وَسّسُ فيِي صُدُور النَّاس الذي وَسسُ فيِي صُدُور النَّاس الذي وَسسُ فيِي صُدُور النَّاسِ مِنَ الجَّةِ وَ النَّاس مِن الجَّةِ من الجنة والناس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وَمِ شَر النفافاتِ في العُقَدَ وَمنِن شَر النفثاتِ في الععقَدَ وَمِ شَر النفثاتِ في الععقدَدَ وَمن شَر حاسِدٍ إ حَسَدَ وَمِن شَرّ حاسِدٍ إذا حَسَدَ وَمن شَرّ حاسِدٍ إ حَسَدَ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 قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا مِنْ شَرِّ مَا مِنْ شَرِّ مَا مِنْ شَرِّ مَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِ شَرّ غاسِقٍ إَا وَقدَ وَم شَرر النفافاتِ في الععُقَدَ وَمِن شَر النفثاتِ في العقَدَ وَمِ شَر النفافاتِ في الععقَدَ وَمِ شر, شَر حاسِدٍ إ حَسَدَ وَمِن شَر حاسِدٍ إَا حَسَدَ وَمِنْ شَرّ حاسِدٍ إذَا حَسَدَ وَمِنْ شَرّ حاسِدٍ إذَا حَسَدَ بِسمِ الله الرَّحمَان الرَّحيم قُلْأَوْضُ بِرَبّ الناس قُلْأَعُووضُ بِرَبّ الناس قُلْ أَعوضُ بِرَبّ الناسِمَركٍ الناس, النَّاسِ إِلَهِ الناس. مِن شَررِ الْوسْواسِخَّاس الذي وَسسُ فيِي صُدُور النَّاس الذي وَسسُ فيِي صُدور النَّاس الذي وَسسُ فيِي صُدُور النَّاسِ مِنَ الجَّةِ وَ النَّاس مِنَجَّةِ وَ من الجنة والناس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 قل أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ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 وَمِ شَرر النفثاتِ في العُقَدَ وَمنِن شَرر النفثاتِ في العُقَد وَمِ شَر النفثاتِ في الععقَدَ وَمِ شَر حاسِدٍ إ حَسَدَ وَمِ شَر حاسِدٍ إ حسَدَ وَمِ شَرّ حاسِدٍ إ حسَد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ قُلْ برب الناس قل بِرَبِّ النَّاسِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ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 وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إذا حسد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ قُلْ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 مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ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 قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ مِنْ شَرِّ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ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 مِنْ شَرِّل الْوسْواسِ الْخَّاس الذي وَسّسُ فيِي صُدُور النَّاس الذي يوسِسُ فيِي صُدُور النَّاس الذي وَسوسُ فيِي النَّاسِ مِنَ الجَِّةِ وَ مِنَ الجَِّةِ وَ من الجنة والناس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وَم شَر غاسِق إَا وَقَدَ وَم شَررٍ النفافاتِ فيعُقَدَ وَمِن شَرر النفثاتِ في العُقَدَ وَم شَر النفثاتِ في العُوقَدَ وَم شَر حاسِدٍ إذ حَسَدَ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 قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوىس الخناس الذي يوسوس, الذي, يوسوس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنبات ناس من الجن والناس من الجن والناس اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وَمِن شَر النفافاتِ في العُقَد وَمِن شَر النفثاتِ في الععقَدَ وَمِ شَرر النفثاتِ في الععقَدَ وَم شَر حاسِدٍ إ حَسَدَ وَمِن شَرّ حاسِدٍ إذا حَسَدَ وَمِن شَرّ حاسِدٍ إذا حَسَدَ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 مِن شَرِّل الْوسْواسِ الْخَّاس الذي وَسسُ فيِي صُدُور النَّاس الذي وَسسُ فيِي صُدُور النَّاس الذي وَسوسُ فيِي صُدُور النَّاسِ مِنَ الجَّةِ وَ النَّاس مِن الجَّةِ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 وَم شَر غاسِقٍ إَا وَوقدَ وَم شَر النفافاتِ في الععقَدَ وَمنِ شَرفثاتِ في العقَدَ وَم شَر النفافاتِ في العُقدَ وَم شر, شَر حاسِدٍ إ حَسَدَ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 الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة, من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وَمِ شَرر النفافاتِ في العُقَد وَمنِن شَر النفثاتِ في الععقدَ وَمِ شَر النفثاتِ في الععقَد وَمِ شَر حاسِدٍ إ حسَدَ وَمِن شَر حاسِدٍ إذا حَسَدَ وَمنِ شَرّ حاسِدٍ إ حَسَدَ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 قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق وَمِ شَرّ غاسقٍ إَا وَقدَ وَم شَرر النفافاتِ في العُقَدَ وَمِن شَر النفثاتِ في الععقَدَ وَمِ شَر النفافاتِ في الععقَدَ وَم شَرّ حاسِد إذا حَسَدَ وَمِن شَر حاسِدٍ إذا حسَد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 مِ شَرِّ الْوسْواسِخَّاس الذي وَسسُ فيِي صُدُور النَّاس الذي يُسس فيِي صُدور النَّاس الذي وَسسُ فيِي صُدُور النَّاسِ مِن الجَِّةِ وَ مِنَ الجَّةِ وَ من الجنة والناس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقُ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وقب وَم شَر النفافاتِ في العُقدَ وَمنِ شَرر النفثاتِ في العُقَد وَم شَر النفثاتِ في العوقدَ وَم شَر حاسِدٍ إذا حَسَدَ وَم شَر حاسِدٍ إذا حسَدَ وَمِ شَر حاسِدٍ إ حَسَدَ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مِن شَرِّل الْوسْواسِخَّاس الذي وَسسُ فيِي صُدُور النَّاس الذي يسسُ فيِي صُدور النَّاس الذي وَسووسُ في صُدُور النَّاسِ مِنَ الجَِّةِ وَ النَّاس مِنَجَّةِ وَ من الجنة والناس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وَم شَرّ غاسِقٍ إَا وَقَبَ وَم شَر النفافاتِ فيعُقَدَ وَمِن شَرٍ النفثاتِ ف الععقَدَ وَم شَر النفثاتِ في الععقَد وَمِ شَر حاسِدٍ إَا حَسَدَ وَمِن شَرّ حاسِدٍ إ حَسَدَ.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 مِنْ شَرِّل الْوسْواسِِ الْخَّاس الذي وَّسُ فيِي صُدُور النَّاس الذي يُسِسُ فيِي صُدُور النَّاس الذي وَسوسُ فيِي النَّاسِ مِنَ الجَِّةِ وَ مِنَ الجَِّةِ وََّاس. من الجنة والناس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 مِ شَررِل الْوسْواسِخَّاس الذي وَسوسُ فيِي صُدُور النَّاس الذي وَسسُ فيِي صُدور النَّاس الذي وَسسُ فيِي صُدُور النَّاسِ مِنَ الجَِّةِ وَ النَّاس مِنَجَّةِ وَ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 وَم شَرّ غاسِق إَا وَقَدَ وَم شَر النفافاتِ في العُقَدَ وَمنِن شَرفثاتِ في الععُقدَ وَم شَر النفثاتِ في الععقَد وَمِ شَر حاسِدٍ إ حَسَدَ وَمِن شَر حاسِدٍ إ حَسَدَ وَمِن شَرّ حاسِدٍ إ حَسَدَ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 مِن شَرِّل الْوسْواسِ الْخَّاس الذي وَسسُ فيِي صُدُور النَّاس الذي يُوسّسُ فيِي صُدُور النَّاس الذي وَسوسُ فيِي صُدُور النَّاسِ مِنَ الجَّةِ وَ النَّاس مِنْ الجَّةِ من الجنة والناس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ مِنْ شَرِّ مَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ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 ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الناس قُلْ الأأَعووضُ بِرَبّاسِمَركٍ الناس سئلَهِ الناس, الناس مِن شَرِّْل الْوسْواسِخَّاس الذي وَسسُ في صُدورٍ النَّاس الذي وَسسُ فيِي صُدور النَّاس الذي وَسسُ فيِي صُدورٍ النَّاسِمِينَ الجَِّةِ وََّ ناس من الجن والناس من الجن والناس اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وَمِ شَر النفافاتِ في العُقَد وَمنِن شَر النفثاتِ في الععقدَ وَمِ شَر النفثاتِ في الععقدَد وَمِ شَر حاسِدٍ إ حَسَدَ وَمِن شَرّ حاسِدٍ إذا حَسَدَ وَمن شَرّ حاسِدٍ إ حَسَدَ